بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واتفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة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 فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لك للآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء